بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والسبعون من التذكرة ابن المبارك قال أنبأ الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن أبي عامر قال لو أن خيره من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لها ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ولنصيف تكساه خيره خير من الدنيا وما فيها النصيف القناع وقوله حسان اي حسان الخلق واذا قال تعالى حسان فمن يقدر ان يصف حسنهن حور اي بيض مقصورات اي محبوسات في الخيام جمع خيمه وقد تقدمت صفتها قال ابن عباس الخيمة دروة مجوفة فرسخ في مثله لها أربعة آلاف مصراع من ذهب ذكره ابن المبارك أنبأنا الهمام عن قتادة, عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وذكر عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤة واحدة لها سبعون بابا كلها در وعن أبي الأحواص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام قال الدغ المجوف في الحاشية واحد منقطع الاسناد ابن المبارك في زوائد الزهد في سنده بن عطية لم يدرك سعيد بن عامر اثنان صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد وقال الترمذي الحكيم في قوله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. قال بلغنا في الرواية أن سحابه مطرت من تحت أن سحابة مطرت من العرش، فخلقنا من قطرات الرحمه ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار لساعتها أربعون ميلا وليس لها في ذلك باب. حتى إذا حل ولي الله سبحانه وتعالى بالجنة ان صدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين وذكر الدار قطني في كتاب المديح عن المعتمر بن سليمان قال إن في الجنة نهرى ينبت الجواري الأبكار والرفرف المجالس قاله قتادة وقيل فضول المجالس وقال أبو عبيد الرفرف العرش وقال الترمذي, الترمذي الحكيم إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف وأهوا به كالمرجاح يمين وشمال ورفع وخفض يتلذذ به مع أنيسته فإذا أركب الرفارف أخذ إسرافيل عليه السلام في السماع فيروى في الخبر أنه ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحاتهم فإذا ركبوا الرفارف أخذ إسرافيل في السماع بأنواع الأغاني تسبيحا وتقديسا للملك القدوس فلم تبق شجرة في الجنة إلا وردت ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح ولم تبق حلقة على باب إلا طنت بأنواع طنينها ولم يبق اجمه من اجام الذهب إلا وقع هبوب الصوت في مقاصبها فزم عيد. فزمرت تلك المقاصب بفنون الزمر ولم تبق جارية من جوار الحور العين إلا غنت بأغانيها والطير بألحانها ويوحي الله سبحانه وتعالى ويوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أم جاوبوهم وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانية فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة ثم يقول الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل ذكره يا داود قم عند ساق العرش فمجدني فيمدفع داود بتمجيد ربه عز وجل بصوت يعم الأصوات ويجليها وتتضاعف, وتتضاعف اللذة وأهل الخيام من تلك الرفارف تهوي بهم وقد حفت بهم أفانين اللذات والأغاني فذلك قوله سبحانه وتعالى فهم في روضة يحبرون وعيحي ابن أبي كثير في قوله سبحانه وتعالى فهم في روضة يحبرون الروضة اللذات والسماع قوله سبحانه وتعالى وعبقري حسان العبقري الفرش له قال ابن عباس الواحدة عبقرة وهي النمارق أيضا في قوله سبحانه وتعالى ونمارق مصفوفة والزرابي البسط مبثوثة معناه مبسوطه وقيل منسوجة بالدر والياقوت وقوله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يعني أهل الجنة من غير السابقين وأهل الجنة كلهم أصحاب يمين في صدر مخضود وهو الذي نزع شوكه وقد تقدم وطلح منضود أي بعضه على بعض وقال المفسرون الطلع شجر الموزها هنا وهو عند العرب شجر حسن اللون لخضرته وإنما خص بالذكر لأن قريش كانوا يتعجبون من خضرته وكثرة غلاله من طلح وصدر فخوطب ووعدوا لما يحبون مثله قاله مجاهد وغيره قوله سبحانه وتعالى ولهم فيها زواج مطهر قال مجاهد مطهرة من البول والغائط والحيض والنخام والبصاق والمني والولد ذكره ابن المبارك أنبأن ابن جريج عن مجاهد فذكره وهم فيها خالدون أي باقون لا خروج لهم منها وقد تقدم وقال مجاهد أيضا في قوله سبحانه وتعالى, في قوله سبحانه وتعالى على سرور متقابلين على سرور متقابلين قال لا ينظر بعضهم الى قفا بعض تواصلا وتحاب وتحابيا وقيل الاسره تدور كيف شاء فلا يرى أحدهم قفى أحد قف احد وقال ابن عباس على سرور مكللة بالدر والياقوت والزبرجاد السرير منها ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيلة وقيل تدور بأهل المنزل الواحد والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في أطفال المسلمين والمشركين وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد والاستذكار وأبو أعيد وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد والاستذكار وأبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول وذكر ذكر أبو عمر في كتاب التمهيد والاستذكار وأبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول والمفسرون عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال هم أطفال المسلمين زاد الترمذي لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم وقال أبو عمر الجمهور من العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة وقد ذهب طائفة من العلماء إلى الوقف في أطفال المسلمين وأولاد المشركين أن يكونوا في جنة أو نار فمنهم منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله تبارك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين هكذا قال الأطفال ولم يخص طفلا عن طفل قال الحليمي في كتاب منهاج الدين وقد توقف توقف في ولدان المسلمين أو توقف في ولدان المسلمين من توقف في ولدان المشركين وقال إذا كان كل منهم يعامل بما علم الله سبحانه وتعالى منه أنه فاعله لو بلغ فكذلك ولدان المسلمين واحتج بأن صبيا صغيرا مات لرجل من المسلمين فقالت إحدى نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا قال فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقطع في أطفال المسلمين بشيء الحاشية واحد صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان صحيح ابن عبد البر في التمهيد والدر المنثور ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم أربعة صحيح مسلم وابن ماجه وأحمد والنسائي أتابع قال الحليمي وهذا الحديث يحتمل أن يكون أن يكون إنكار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على التي قطعت بأن الصبية في الجنة لأن القطع بذلك قطع بإيمان أبويه، وقد يحتمل أن يكونا منافقين، فيكون الصبي فيكون الصبي ابن كافرين، فيخرج هذا على أو فيخرج هذا على قول من يقول قد يجوز أن يكون ولدان مشركين في النار، وقد يحتمل أن يكون أن ترى ذلك لأنه لم يكن أنزل عليه في ولدان المسلمين شيء، ثم أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وقد قرئ وأتبعناهم ذريتهم فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا في الحياة الدنيا جعل ذرياتهم أتباعهم في الإيمان وأنه يلحق بهم ذرياتهم في الآخرة أو يلحق بهم ذرياتهم في الآخرة فثبت بذلك أن ذراري المسلمين في الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألت ربي ان يريني أهل الجنة وأهل النار فجاءني جبريل وميكائيل عليهم السلام في النوم فقالا انطلقوا يا أبا القاسم إلى أمو قال وأنا أسمع لغط, لغط, لغط الصبيان فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هم ذرية أهل الإسلام الذين يموتون قبل آبائهم يكفل بهم إبراهيم عليه السلام أو يكفل بهم إبراهيم عليه السلام وتحتاج إلى تحقيق حتى يلحق آبائهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدل أنهم في الجنة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث الذي احتج به خرجه أبو داود الطيالسي وقال حدثنا قيس بن الربيع عن يحيى بن إسحاق وعن عائشة بنت طلحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بصبي من الأنصار ليصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفورا من عصافير الجنة لم يعمل سوء أن قطه ولم يدري فقال يا عائشة أولا تدرين أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وقال الطائفة أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المشركين في النار واحتجوا بما ذكرناه من الآية والحديث بحديث سلامة بن يزيد الجعفي قال قالت أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وأخي فقلنا يا رسول الله إن أمنا وعدت في الجاهلية وكانت تقري الضيفه وتصل الرحم وتصوم وتفعل وتفعل فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قال فقلنا إن أمنا وعدت اختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحين فهل ذلك نافع أختنا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرأيتم الوائدة فإنه فإنهما في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها في الحاشية واحد ضعيف العلل المتناهية لابن الجوزي إثنان سبق تخريج الحديث ثلاثة صحيح أحمد والنسائي في الكبير والبخاري في التاريخ الطبراني في الكبير أتابع قال أبو عمر هذا الحديث صحيح, هو الإسناد, صحيح هو الإسناد إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل على جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة لها وفي بعض الطرق حديث سلمة بن يزيد فلما رأى ما قد دخل علينا قال وأمي مع أمكما خرجه ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سلمة بن يزيد قال إذن سلامة ابن يزيد قال سألت النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم هو من دون الحاشية من عند وقال الطائفة أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المشرقين في النار واحتجوا بما ذكرناه من الآية والحديث بحديث سلامة بن يزيد الجعفي قال أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وأخي فقلنا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقر الضيفة وتصل الرحمة وتصوم وتفعل وتفعل فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قال فقلنا إن أمنا وأدت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنثة فهل ذلك نافع أختنا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرأيتم الوائدة والمؤودة فإنهما في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها قال أبو عمر هذا الحديث صحيح الإسناد إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على أبواب السائل في عيرم في عين مقصودة فكانت الإشارة لها وفي بعض الطرق حديث سلمة بن يزيد فلما رأى ما قد دخل علينا قال وأمي مع أمكما خرجه ورواه أبو داود في مسنده عن سلمة بن يزيد قال سألت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت أمي ماتت وكانت تقرد ضيفة وتطعم الجار وكانت وأدت وأدا في الجاهلية ولها سعة من مال أفينفعها إن تصدقت عنها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينفع الإسلام إلا من أدركه إنها وما وأدت في النار والعياذ بالله تعالى ورأى ذلك قد شق عليه فقال وأم محمد معها وما فيهما خير وخرج أبو نعيم الحافظ وغيره عن ابن مسعود قال جاء ابنها مليكة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمنا كانت تكرم الزوجة وتعطف على الولد وذكر الضيفة غير أنها وأدت في الجاهلية فقال أمكما في النار فأدبر والشر يرا في وجوههما فأمر بهما فردا والبشرى ترا في وجوههما رجاء أن يكون حدث شيء قال أمي مع أمكما وذكر الحديث وروى بقيه ابن الوليد عن محمد بن يزيد الالمعاني قال سمعت عبد الله بن قيس يقول سمعت عائشه سالت, سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ضرر المسلمين فقال هم مع ابائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين وسالته عن ضرر المشركين فقال مع ابائهم فقالوا بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال ابو عمرو عبد الله بن قيس هذا شامي تابعي ثقة وأما بقية بن الوليد فضعيف وأكثر حديثه مناكير ولكن هذا الحديث قد روي مرفوعا عن عائشة من غير هذا الوجه قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن المسلمين أين هم يوم القيامة قال في الجنة قالت وسألته اول ولدان المشركين أين هم يوم القيامة قال في النار فقلت, فقلت مجيبة له يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده لأن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار قال أبو عمر في طريقه أبو عقيل صاحب وصاحب صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كذا ذكر أبو عمر هذا الحديث بهذا اللفظ وكذلك ذكره أبو أحمد أبو أحمد بن علي فيما ذكر أبو محمد عبد الحق في الحاشية واحد ضعيف أبو داود الطيالسي فيه يزيد بن مرة مجهول اثنان ضعيف أحمد أبو نعيم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه رثمان بن عمير ضعيف ثلاث ضعيف أبو داوود وأحمد أربع ضعيف البخاري في الفتح معلقا على حديث وفيه يحيى ابن يحيى المتوكل الطعيف والمجمع وأحمد نتابع وذكر أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عقيل عن بهيا وعيد وذكر أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عقيل عن بهيا والصحيح حدثنا أبو عقيل عن بوهية عن عائشة إذن الاسم هو بوهية عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم عن أطفال المشركين قال هم في النار يا عائشة قالت فقلت فما تقول في المسلمين قال هم في الجنة يا عائشة قالت قلت وكيف ولم يدرك الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربك أعلم بما كانوا عاملين قال أبو محمد عبد الحق ويحيى بن المتوكل ضعيف عنده وبهية وعيد وبهية لم يروى عنها لم يروى عنها إلا أبو عقيل وقال الطائفة إن الأطفال يمتحنون في الآفرة واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود قال يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ثم تلا ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ويقول المعتوه رب لم تجعل لي عقلا عقل به خير ولا شروا ويقول المولود رب لم أدرك العمل فترفع لهم نار فيقول لهم ردوها ردوها ودخلوها قال فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل قال فيقول الله إيا يا عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم قال أبو عمر من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه منهم أبو نعيم أبو نعيم الملاي قلت ويضعفه من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف وإنما هي دار جزاء هي دار جزاء ثواب وعقاب قال الحليمي وهذا الحديث ليس بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين لأن الآخرة ليست بدار الامتحان فإن المعرفة بالله سبحانه وتعالى فيها تكون ضرورة ولا محنة مع الضرورة ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء أو غير عقلاء فإن كانوا مضطرين إلى المعرفة فلا يليق بأحوالهم المحنة وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعاد وقال أبو عمر رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الأحاديث من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والنظر مع في العلم والنظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيبا منها ذكر البخاري حديث أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحديث الطويل حديث الرؤيا وفيه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأولاد المشركين في الحاشية واحد الضعيف أبو داود الطيالسي اثنان صحيح أحمد والطبراني في الكبير ثلاثة صحيح البخاري تابع وخرج البخاري أيضا في رواية أخرى عن أبي رجاء العطاردي والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس وهذا يقتضي عمومه جميع الناس قلت ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو أصح شيء في الباب قالوا أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا في الجنة واحتجوا بحديث عائشة ذكره أبو عمر في التمهيد قالت سألت سألت خديجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وذر أخرى قال هم على القنطرة أو قال هم في الجنة قلت هذا حديث مرتب على غاية البيان وهو يضي على ما روي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث, في حديث صحيح من قوله في الأطفال الله أعلم بما كانوا عاملين فكان ذلك منه قبل أن يعلم أي علم أولاد المشركين في الجنة وقبل أن ينزل عليه ولا تزر وزر أخرى وقد كان عليه الصلاة والسلام صلى الله وتعالى عليه وسلم أنزل عليه بمكة عيد فكان, فكان ذلك منه قبل أن يعلم أن أولاد المشركين في الجنة وقبل أن ينزل عليه ولا تزر وزرة, وزرة أخرى وقد كان عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انزل عليه بمكه قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي ولم يكشف له عن عاقبه امرهم وامر المشركين ثم انزل عليه هو الذي ارسل رسوله بالهدى وأنزل عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم عائدة وانزل عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وأمزل عَلَيْهِ وَأُخْرَى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فأعلمه بأن, بأن الذي يفعل به أن يظهر عليهم وقد ذكر ابن سنجر واسمه محمد ابن سنجر قال حدثنا أوذت حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والمولود في الجنة والوئيدة في الجنة والشريد في الجنة وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم سألت ربي عن اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال أبو عمر إنما قيل للأطفال الله لأن أعمالهم كاللون واللعب من غير عقد ولا عزم من قولهم لهيت في الشيء أي لم أعتقد لم أعتقده كقوله لا هي الحاشي واحد ضعيف جدا التمهيد لابن عبد البر اثنان حسن أحمد أبو داود أحمد وأبو داود هو ذكره البخاري في الفتح معلقا أو معلقا على حديث رقم 1384 ثلاثة حسن ابو يعلى كما في المجمع وقال رجاله رجال الصحيح غير عبد البر ابن المتوكل فهو ثقة وتابع وقال الطائفة أولاد المشركين خدم أهل الجنة وحجتهم ما رواه الحجاج بن نصير عن مبارك بن فضلة بن علي بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولاد المشركين خدم أهل الجنة ذكره أبو عمر قلت وإسناد هذا الحديث ليس بالقوي لكي يدل على صحة هذا القول على, على صحة هذا القول عن أنهم في الجنة أو أنهم خدموا أهل الجنة ما ذكر جماعة من العلماء بالتأهيل أن الله سبحانه وتعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر أقروا له بالربوبية وهو قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ثم أعادهم في صلب آدم بعد أَنْ أقروا له بِأَنَّهُ لا إله إلا هو ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب الأول فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك والعياذ بالله تعالى ومن كان في الكتاب الاول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فيؤمن فيصير سعيدا ومن مات صغيرا من اولاد المسلمين قبل ان يجري عليه القلم فهم مع ابائهم في الجنة ومن كان من اولاد المشركين فمات قبل ان يجري عليه القلم فليس يكونون مع ابائهم في النار لانهم ماتوا على الميثاق الاول الذي اخذ عليهم في صلب ادم صلى الله تعالى عليه وسلم